وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عذل لا يوخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وغير وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل انا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران كاللذي استهوتهُ الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونهُ الى الهداتنا قل انما هدى الله هو الهدى وامرنا ان نسلم لرب العالمين وان اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون